شكورا وقضينا الى بني اسرائيل قَدْ أُولَاهُ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي بأس شديد فجاسوا خلال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 الآخرة ليسوجهاكم ليسوجهاكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبغوا وليتبغوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أيه يرحمكم وإن عتم عذنا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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدَاعُ الْإِنْسَانُ بِالْشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا الْنِّيَلَ وَالنَّهَارَ أَيَّتَيْنِ فَمَحَونَا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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك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 وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فيها فَفَسَقُوا فِيهَا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 ثم جعلنا له جهنم يوصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فغلايك كَانَ كان سعيهم مشكورا كلن مدها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 أنهراهما وقل لهما قولا كريما وخفّ لهما جناح ذل من الرحم وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم بَتْغَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مِن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطَ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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه, سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِمْنَ شَيْئٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أذبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا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 فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنُونَ إِلَّا بِاسْتُم إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا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 وما من على أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمودا قت مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخوفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته إلا قليلا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم انما جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطا وكفّ بربك وكيلا ربكم الذي يزج لكم الفلك في البحر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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ تَدَعُونَ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أفأمنتم أي يَخْسِفَ بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أيه يعيدكم فيه تارة أخرى؟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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم وفضلناهم على كثيرٍ من ان خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولائك اقراؤون كتابهم فاولائك اقراؤون كتابهم ولا يظلمون فتهلا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 وَإِذَا الَّلَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّتْ مَعَهُ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ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 هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما منعنا سئيؤمنه بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكت يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفّ بالله شهدا بيني وبينكم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 مآواهم جهنم مآواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء ونحسرهم يوم القيامة على وجوههم يوم بكموا وصم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وكل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم ذلك جزاء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 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ اِذَا اَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي اِسْرَائِيلَ اِذْ, جاءهم إذ جاء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 ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً